في بعض البلاد فدخل الخرم وقابل ورما نفسه في داخل الخرم وهو مشتغل لان لا يطلب عليه مما كان يعلم من شدة التعليم التي كان يقع بها الإخوة في داخل هذا الآية السجون والاعتقد نسأل الله أن يخطر ولعنى الله هؤلاء ومن ولاهم يتمنى الزمات لا هذه هتاوة كلها اذا قيل بها ولا فيها ولا في صور لانها حالات خاصه منها بان توفق تواوا يعني لو هذا الشيء هذا الشيء الذي يرضى ان يرمي نفسه في كنفه من خوف موجات العالم السفتي علي ان يجيب هذا الزواج ولا بالجواز كان قويه قبيحه ما نستطيع احيانا في البلد يصاحبوا في الشارع من اكل دحنا اخيه من من اجل ان يحفظ مدنهم من اكل امالهم لأنها حالات ماذا؟ حالات تقدر بقدرها لا تطافل عاما لكسه الباب ولا إلا المرض يتوكي الأرض إلى تقديره حالة الحرب الذي يصل إليه فإلى الآن لا علينا أن نفتل هذه الفتاوى العامة نكون للناس أخرج ومعه أسرار نقتله أو أكثر كثنا أن يقع بأيديهم فقط لا تطافل هذه الفتاوى العامة لكن ممكن يعني الحالات قد تصل من هذه الحالة وقد لا تصل ونعنبلي ان تصل تسوا ليتجرى الناس كنو اخر كاهم يتقالوا باشي كنو بقى قطرة فهل يبقى صورتنا هذه الفتاوة وهذه الحالة الفتاوة نتاعد عني الفتاوة العامة في الصباة القصيرة فهذا مدير الالعادات نتسمع حصمه حصمه من اول ذكره لذلك اني اقول انا مقر ومتأول الإكراه لا الإكراه المعتبر شرعا فإذا وجد الإكراه المعتبر شرعا يُقبل به أما التأول فيما لا يقع شرعا بيُعتبر به فهذا من التأويل الفاسس الذي لا قيمة له ولا يُعتبر به السيد علي جباء قدير من لا لا هذا رجل كذاب بجان ولا قيمة له لا يُعتبر به الآن إذا علم أنه في طائف الحذر يُقفر كمكاتب الحذر لا دمع دمع 스크린..... <T> <fasting> هذا ما يعني انه ايش هو المطلوب منهم ديما ديما يطلبون لا لا انتم لا يطلبوا الثاني اول شيء ان هذا في مصلحه ولما نعلم أنه, أنه لو سلم نفسه لن يسلم أهله بعد ذلك القبريه واقع بما هي عليه سلم نفسه ولن يسلم تتبقى واقع الأخلاق سلم نفسه ثم آلتي إذاء نهو لإخوانه يسلم نفسه وهؤلاء أهل إذاء دين لكن يسلم نفسه ليس فقط عليه ولكن على إخوانه المقاتلين ولا يجب أن نفسه دعو أكثر مع المعظمين من قدره ومقرره كيف يكثر أكثر هذا يصل أفضل يا صديقي إذا أخذت يا صديقي لا كرام معنوني أني كرام معنوني أني يطلعوا عنك سلم أنك أنت ونصار كرام معنوني أن يقولوا محمد صلى الله عليه وسلم كاذب أشان بون هذا اكراه مانا ويقولوا عنا كنت تبحث عن الملك اكراه مانا انا لا تنزل نعم الاكراه بمعنى اما اتباعد نعم انا الاكراه الذي الذي يقعد تحته المرض يدركه بثوات نفسه افواتي مع العباؤه ويتيقض لذلك اذا اكراه مانا على شم تزوء اكراه نجمش اكراها الملك. بجنبع نفسه إذا أجاز الشيخ بالحكام أن يحكم بغير ما أنزر الله ليانا ذكره كفر من الآن أينأتي إلى الضمان الفاضع وهو القدر عدم. الثانية الراجعة هو عدم الكفر الآن هو نقطة مهمة في عدم القض نقول عدم قض بالسعج وليس عدم قض الكفر ان الولماء قالوا انه لا يقصد احد الكفر الا ما شاء الله التاجب يصنم لا يقصد الكفر ولكن يقصد الصرح المصراني قصد الكبور ما قصد الكفر، هو قصد, قصد التعبد الصهير فعدم القصد نحن ننتبه ان يقصد الفعل ان يقع منه كما قال الرجل اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطاء من شدة الفعل ما قصد عبي الكريم ولكن لما, لما كان يستهدئوا إننا كنا نحفوظ ولا نحق الكفر ومع ذلك ما كفر مع ذلك كفرنا قفض الكفر استعداء ومحك على هؤلاء القراء وعلى أصحابه رسول الله فكفره ولم يقفض الكفر فكفره وعلى هكوان بنا نقول عدم قصد فاك وهذا إما يقع بسبب عدم علمه بهذا الأمر والذي صار به أو كان غياء غياء ذهنه عنه عنها أو بسبب عدم ادراكه لهذا الكائب لقع من دون ان يشعر به يعبد ان القرض قد يقول قائل القرض انا صلبي وقل نعم لكني بواهر مادية نا ما مثل عدم القرض للقتل كذا عدم القرض للقتل بالآدم وعم كده طب. نعم. تبغى تقولين تبغى تقولين العارضين المغرب يكتب كل شيء. جم. وعندنا يعني. إيش عن قارن؟ نحن نقول إنه مش جمل. عيد سعيد هذا تبغي الكل يقول. كيف جاءني أشياء ماطر هم <تكلم> في <تكلم> تونس يقولونات كثيرة عليه. كيف جاءت؟ مش عارف يقولوا. وإلى وحدة بديسان بورسات برب ما أدري إيش مقول التونسي. كلامي. كلامي. كلامي. كلامي. كلامي. مش معاهم بس كتب. كتب. كتب. مش احنا الكفر كفر على هذا ويذهب ويصالي الجماعة كافر ميش احنا قلنا احنا قلنا ان الكفر باتوا بقضية واحدة نعم. قال شيخ الاسلام ساب انه سواصل يكفر ولم يكن اتقالي وكان في لحظ ظهور على التقاط ساب الدين والربي ما قصد قال ما قصد ان يكفر لكن قصد الساب ما ها قصد الزاك يعني هو اراد ان يقول يا حبيبي يا رسول الله فاقل اسمعاه يا كلا يا رسول الله؟ ما كلم؟ هذا ما ينقضه ام هو قطب ان يقول هذه الكلمة؟ قطب ان يقول هذه الكلمة لكن واحد نايم؟ نعم نا. هو غضب؟ نعم الغضب الى يدري ما يقول لا يدري الى غضب ما يدري ما, ما, ما يدري ما يقول حيث كان مجنوني والنائم وما شاء الله اما غضب مجرد الرجل اعافوني اني انا غضبان لانه هالأيام المسلمين اعافوني انا غضب ما بصدق انه غضبان لن يستبع الله ورسول الشيطان بيزنحوك الشيطان يتيو يقول انه ها الناس مقولوا عنك مزالة لذلك فالتياس هنك انتها بزالة لذلك مزر من قضية ايفه ها حتى يدخل هذا غضب وعلمة الناس يفعلونها كيف عبدالله الشيخ محمد محاف في حبة التصوات يحبون شخص بيشيب؟ كماذا عملون بجانب؟ لأنهم يعتقدوا أن هذا في طاعة لله عز وجل والمانتفال بأمر رسول الله من قبل بعض أجنى من في تلك المحلة القائدين بأن هذا دين الله وهذا دين محمد يجعلون أن هذا مخالف مما جاء به رسول الله عز وجل نعم لأن الله ينفق على من الله ك ان رميت على ان امرهم ب هذه العباده هم كفار فلاحده طيب تمام يا عم تمام يا عم تفضل تفضل طيب انت كده اللي انت عايز تقول عايز يقول اذا يخش هي تصبح ف على علي لا تطلع راح تطلع هي يعني كان حاضر يعني يقدر يقدر لكن ما راح يدخل شيء في التفتيش هذا ما هذا كيف هم كيف يتعاملون؟ أعني تفرى بالي كلنا وتدعري نفسي في كل لحظة لا لا المعتدين بعد أن ابتدوا ثم أسلموا من يعمروا الصحابة بأن يعقدوا عقل جديد هذا كلام من فقط فذهب الشافرية وأنا شافرين يقولون بأن علي عقد يعقل جديد وإذا حج, حج حج حجة الإسلام من جديد وكل هذا الصحابة فإنها تعوضوا <تصفيق> <عم. تصفيق> إليه إذا حد يقنعي بأي المرأة الصحابة على خلافين <تصفيق> قمعي الان نعم الاختصال واجب نعم لما نسلم كم برد يسلم؟ <مع> نعم؟ كم برد يسلم؟ مدام لا يقام عليه حد الزندقة هو يراد أن يسلم شاء الله شخص كتب فرزان القديم التسلح التسلح التسلح بيعلم التسلح تسلح الواحد أنه يسلم الرسول ولكن يعتقد أنه لا يسلم لا يكفر كما قال المستعدئون انما كنا ناخذوا الان ولم يخفض الكفر وكفرهم الله طيب هذا القواعد لانتظرها لكن انا اخاف انه انتو امام هذا الثيار الثيار الكبير التي تثير بيؤيتنا انكو تنتو القواعد التربوه يعني بلد تضع شارع بسبب الله والرسول نلغي الدين نلغي عادة نسب النبي غير مكتوب مشان نربي حضرات الناس يأكلون انه إنه إنسان إذا أقر عليها إذا أقر عليها رجل أو أيها أبو يعلى <تصفيق> يعني إذا إيش أشافها ويعلم انه يشرع عليها وتجرى على إنسانه على الدوام. لا يجوز للأب أن يورث هذا ابنه ما لم يعلمه. وعلى حسب في خلال أن يرث ما لا أو يرث خلال ما له. أما بالإجماع لأنه يارس الكافر. الكافر لا يرث كافر كافر لا يرث. هذا هو ما تقولونه نعم. وهو حد القتل. لا نستطيع أن أذل لست بسيء والله كبر ليك خلاص تكلم كبر متكلم يعني حتى الدين وال حتى الدين رجول الدين ماشي بيني سب الدين هذا لا نبغى نذكره لما قلنا لو أن أب وأم وأب وأم أجعلها صغيرة نتمني هذا قلنا أب وابو وتكون له ثلاثة قلنا أب وأم مسلم مسلم ذهب به إلى دياح الكفر والردة مرتدة الإذن بلاك مسلم ولا كاذا؟ مرتد وإذن مصر. ربه لأمه كذلك مسلم ما شرعكا ودعوه إذن خضيط سبّ ربه والأسنى إن سبيت مرتد عن ميتر فهو قفه قبل يعني القضيط لا لكن هذا كفر مغلّط خلاتك ف... ذرايا أهلاك إن شاء الله فإذن الله كفر مغلّط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 المصريين ما يعرف عنه ما هذا الأمر الآن موجود جراءتهم الآن السلسلسليات مغيره الآن سيأخذها الخير مساء الخير اذهب إلى سن مغرب مغيره الآن موجود الشيخ تبديني في الكتابرتين في الكتاب الله؟ نعم، نعم، نعم بالإسلام أكبر لكن إذا الآن يأخذون الإسلام الآن، لا يأخذون الإسلام وذلك هم مرة الدين ومرة رب ومرة كذلك كما يصدرون <تصفيق> وما رأيت رقوبة يسارع الله عز وعلى بإنزالها على الرجال كما رأيت رقوبة تب الله الرسول والدين والنوع هذه أسرع بلا وكان أهل الثلاثين فيهم قسمتين في قديما الله ترعها رقوبتين اما اخوان اسلام فيها واحدة من هذه كثير منتشر تجرب الشماء بعض الناس وهكذا هذه ما تكون رفوضة اذا اراد الله ان يعاقب قوم سارع بهم الى كانت ذلك ما رأيته قدر الله يطاع بالرقود على قوم عند سبب الله ورسول الاسلام بل انا شايت متعجب ان الامة راح تبسر بسبب الله ورسول قال هادون غبر بهم ايش خدر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لو سب ابوه راح يغضب وكان عليه دعوة وكذا ما سبعه الان مش كبر لا هو من يسجد كذا كذا هو من قال يوم يسجد كله يسجد كذا كذا يسجد كذا كذا يسجد كذا يسجد كذا هو لكن ما ي ما يسجد يسلم إيمانه ولا يقبل إيمان حتى يسجد مشكل ولكن نبي الله سلم قال عادا أليس هذا؟ أن نتبرم يوم حملناه، لكن ما توقف الذين أذل من دون ما ترجم الله أحداً غيره. أربعة وحدة. نسب الله العقول. نسب الله العقول. ما رأبنا ما سرنا. الأداة شرعيه قال وهو أه... يشكو حال أهل الزماني طبعاً من, من عليه ورحمة الله من المعروفين من أئمة الحنابلة وهو له كتاب السنون في أربعمائة مجدد بل نفس بلينها من شيء وكأننا في الأمر المعروفة منها ملكر وحزب الوقت هو الشيخ فتمند على يديك تقومت دين الناس ما في الدين الناس بكثرة بجحانهم على ابواب المساجر ولا بضيجهم في الموقف بلبيت ولكن انظر الى مواطعتهم لاعباء الشريعة هذا ضيور مخيات دين المر. ما هو مخيات دين المصر لا لا لا كل ما يجب المساجر كل ما برد المنو كل ما يتاكد على الكافر كلما زاد بود لهم وكلما بات الإيمان في قلبي وضعه كلما صار أهم الكفر لديه يعني شيئا عادي وذلك منع أهل الإسلام الإقامة في دار الشرك ويقول بنتيهي رحمه الله لقد وجدنا أن أهل الإسلام الذين يقيمون في دار الشرك هم أقل دينا على الجملة من الناس الذين لا يقيمون في ديار الشر حتى يقول أن النصارى الذين يقيمون في ديار الإسلام أخذ كفر من النصارى الذين لا يقيمون في دار الإسلام إخواني المعاصي عندما تأثنفها القدوم وفيما قال هذا كفر ما تعرضوا المعاصي على قلب ابن آدم كما يؤرض الحصير فأيما معصية أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يتمح قلبه مجأسود ان الرباز المجخ ينكلكون لا يعرف معروف انه لا يمكن ان يتفهم يغرب عليه الكثير با ينبغض اغرب من ان يتفهم وان يدفع كل هذا وكثير من الناس كانوا في الطرف نجاح العطار الوزيرة السقارطة في سوريا اخت اصام هذه طلق الزوجها لانه امرها ان تفتك الحجاب عن وجه امش عن رأسيها واطلق في الصلاطينهم لكن انظر اليها الان اذا في الدنيا من سيدة من الكذاب سيادية لا تنظر الى ما عليه الناس اللي ما عليه انظر الى ماذا سيسلح عليك رجعهم قلوبكم ودائما املأوا قلوبكم بالحقل على المعاصي والنشرة منها لألا كمينه ولو القليل ولو القليل تنشيبك ما أصرها دائما لا تذكر الخير في القفة و... لأنه ليس في خير ما دام إنسان يسد الله ويسد الإسلام ولا يعبد الرب عز وجل فلا يسدني خيره لا يسدني خير وما يبعب تني من خير إنما هو منسى على نفسه وما يجدني من خيره القضية كما في فصول المقاري أن رسولنا عبد الله بن عان السميمي ذكر أيضا أن رسول عبد الله بن عان السميمي علم منشيار العارف قبل الإسلام، ففي بيته صار ألف الصبور الذي تناصر الناس العارفين على مسرة المظلوم والقائم الفقير ونشرذان ثم عون على بعض المعروف في عرفه. ذكر أن مرسلا الله صلاه، فقال رسول الله صلى الله عليه عائشة قالت منا يا رسول الله فقد كان يفسد العاني اي الاسيئة وهو ترون فقير والمعين على نوائد الحظ اي نوائد الزمان فقال صلى الله عليه وسلم انه لم يكن يوما ان ردد فيني خطيئتي يوم الدين ما ليبقى بيها باساس وجودنا لنعم الله ومعظم الله عز ومن أثني الله وخفاته المنتقل والجبار من أثنيه الله عز وجل كان يغليك في من كان قبل ما يتزخر بقدراته تلك الأقوال إنما يُسَب عليهم الرياح الشديدة وإنما يُسَب عليهم الألوس إنما عليهم ألا الحو ال... الشمس المدمرة أو الفيضان أو كذا وإنما يُصع عليهم الجبال ويقلب رأسهم سافرها معالية ومعالية ومسافرهم ولكن هذا قد انتهى فمن هو قدر الله الحق في عقوبة الكافرين من أهل الإسلام أهل الإسلام سنعا إن كنت قدر الله سنعا أنك إنتهى أنك سبب الله أنك قدري في عقوبة الكافرين كان الله بقوته يتدخل سيجمع عن أقوى الآن يريد أن تكون أنت قدره الحق يريد منك ذلك. عندما انت تكون كما امرك الرب. تجلد فيك اسماء الله وصفاته. لما يرضى بالرب انت ترضى. ولما يفع الرب انت تفرح عليك ان تكون مرائبا بهذا العرض. هذا المقام الاحسان. هذا مقام اسمه المراقبة. انت الان ما لا يريد ربك? الان ما لا يريد؟ طريحة. يريدني كنتك افرح. افرح. ولكن كنوا ربانيين. رباني رب. ما نعنى ربانيين لما انتو دينا الى الرب. انت افرح. انت افرح. لن يقول ما الله. انت رباني. فانت الان رب ان يخبر. الرب غضجة ان تخبر. الرب صريحة ان تفرح. ماذا يريد انت ما هذا مقام المرافق. ليس كما يكون افتوقيا. هذا بقام المرافق. ولذلك الان عم تبرك الله لو لا سنته لنتقن ايش انت الان عليك ان تلتق الله لاثمائي وفتاته ان تكون كما يريد الرب سبحانه وتعالى الان امتغلنا من هذه الموانع كسب الله عزيز لننصعنا وإذا كن ماكتب الناس أكرت أضلاع من بعد في الجدوى. على شروط الناس الذي نبحث في أضلاع الناس قبل ساعة وساعة. لا الآن هم الفترة على الصحيح أنهم على السهل أنهم مأجلي لا ينطيان. هذا قوي حسن قول أحمد راشد قال عن محمد رحمه الله تعالى وقول عن محمد رحمه الله بعضهم أنهم كفار. قال هذا مثل أمر أبو عمر عبد البار. هو رد هذا الحديث على انه على خلاف حديث انتوى يوم القيام لا هل يتسجدين عليها الحديث ان ثلاثة او اربع يحتاجون على الله يوم الصيام من اعطاهم مجنون صاحب مفترة فالصاحب مفترة يحتاج الله ولكن ينتحن يوم الصيام في يوم الصيام اما السنة المتجدية هذا لا يعارض ان الذين استفقت باتت النبي صدرهم من اهل العرب انهم معذبين من القصف منها هذا عبد الله ذريل عبد الله جبعان السمين ومنها أبي وأبك في النار أبي وأبوك في النار وعبد المطلب في النار ومنها كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بناقته على قبور المشركين فنصرت فطلناهم نعذبونه فهذا لا يخرجهم من كونهم عن الفترة مما يخرجهم من هذه الفترة إذا لم أذكروا السبب منها كذلك من هذه الأسباب التي ذكروها أن هؤلاء القوم كان فيهم طريق على أنهم على خلاف ابنة إبراهيم يحب. مثل زيد عمر بن زيد بن نصير الحال حال لغمجراء الحنفية الذين كانوا يقومون عن زيد بن عمر بن نصير كان يقول ويقول والله ليس أحد منكم على ابنة إبراهيم سواءنا وسلان وسلان فجدت إنه مصريح لأنه على غير دين إبراهيم وهكذا الضرب أننا نؤمنه إيه؟ أنه نصارى أنه مشركيه مشركيه لأنه أغير وبدل كذا ورقم النظر كان موحدا ما هذا جبه حتى كان موحدا نكون مردل في كتاب المحاية في مقتيبة موجود أسماء أولا الموحدين بين العرب الذين كانوا يعلم بالتوشيد على البعض با من قتل من هو في واحد قام نسيسوك من سواء العرب بوضح نعقته وسبق آلهاته الباطئة وشتنه فرموه بسان فقطه حديثكم ترجعون معارفهم قتل لانا لأ أفضل هؤلاء خارد يعني من نصر سجنة هالي ورصوحاء أولاد للعلامة هم ليس من هذه ولا يعارض الناس بالناس في <تصفيق> ناس السجنة كيف تتخلص جيد يعني حفظ السبو دي نقول دي نقول جائز دي نقول جائز الدخول في السبو لكن حفظ بضوء شروطه شروط اسلامية ولا شروط كافرة لو كان شروط كافر يجب النبي اهل السرافية <تصفيق> اللي <التركيز. تصفيق> حول ما لكن من اعنى آل شروط الامنة تعالى شروط كافرة ولا اسلامية <تصفيق> دي اهل شروط بين دين الدين الرجل والدين هي لا تفريح لا يجوز حل المشاكل بالقوة اتقاط الجهاز ما كان عليه ما من كثير جاءوا إلى مبادئه فانت فيها مبادئ كفرية مش مبادئ حلالات فرية لكن المسلمين على أيام مصايفهم مصايف جاءوا المشايخ طبعا عندنا خلافات فقية كثيرة فجاء جاء المسلمون او المشايخ المنهزمون الى كفار قالوا ماذا تريدون عن الإسلام؟ ما هو الإسلام الذي يعجبكم؟ قالوا مريد الغناء قالوا بالحضر بقول الغناء قالوا تعمونه غنوا ولكن لا نستطيع أن نعمل الرضا قال نمش رضا بعض العلماء قال بعض عن الرضا الفضل أنه هذا كما قال ابن أخير أنه أنه محرم لغيره هنال ذاته لا نستطيع أن يعملوا به وعندنا فتاوى بالجيس بعض أنواع الرضا في مسائل وخلاف رب العلماء يعملوها اه انتهى بيبا ايش تريدوا كمان؟ قال احنا منذ برجة مارغاريت تاتشار تخطبنا ادوا نسوان ونسوان وكذا قالوا اجيب نخدركم هذا الحديث بعيد من شرطة بعيد وهذا حالة خاصة وبعض الناقار يدوست تولي النساء امام الكوبا وحطوها خليفة كمان اذا اجيب ماذا تريدوا كمان؟ قال نريد النساء تخلوكي لهنا قال ماذا يعني سافرات؟ قال نجلكم النسائل انت تحجي في دين هذا المرأة كانت تحدى القديم لأن الزلمة كان شمالي. اليوم لا، اليوم برضو المتحضر منظر المرأة ما بمرشاة. بتعال نعها أخليه. ما ما لا تريدون ما لا تريدون؟ قال إننا مش ماجوتنا. من جدكم الذين الدين؟ هل الناس ما كان عندهم شفاطنا في الزمان؟ يا شفرات شفاط جدا نادم. طيب ما لا تريدون؟ قال إحنا ما نريد معاد الناس. نحن نريد معاد الناس. أصلاً الجهاد لأن الجهاد دشى. ايش تريدك الناس؟ ايش تريدك الناس؟ ايش قالوا الاختلاق لا امين؟ قالوا الناس تجلس بحاجة الله سبحانه بحاجة فمن اين موجود عندنا؟ كل شيء موجودة الخمر في الناس الخر... الخمر الخمر الخمر عندكم اسمن عندنا انهم اسمه ابو حنيفة هذا العظيم قال الخمر المحرم التي محرمياً مأكودة من العنم اللي هي الطريقة كثيرة اما من غير العنم اذا شربتها وماسكرة حلو يشريك الخمرة من غير الحلال؟ إيش تريد هذا؟ وحديث عن الأسمينات؟ إيش تريد؟ يقتل المسلم بالكاره؟ لا وقت زعيمه عليهما يقول يس لأنو ما ذهب إنسان من هذي غرية تطرد تطرد عليهم. ما تريد؟ ما يستمتع؟ ما يستجيب؟ ما يمسكه من دوركم هذا الجلد؟ من السوان كان أكثر. الحروك يحترق، استعد عدد من النواحي الطفوي، الحمار الطفوي. <صفيق> <تصفيق> والله يا, والله يا والله <تصفيق> بكتر بكتر الله أنا ما الحمار أحبه. يا الله يا الله يا الله. معظم الحمار ذكر كما الحنات الذكية. لكن ما لكن كافر هو الشيء كافر عندي يعني ما أستطيع أن أقوله ما ظهر لي من تلعو جاء قالت له جيهان سادات الملونة قالت له بدي بديك بدنا نجي استعد بالنسبة. قال اذا جعلنا امر استعجب لاني الرجل من مرسل بس لاني استعجب برس منغل اذا كان كافرا مثلك سبحانه ربي يا عبد قال استعجب برس والموجود للرجل ان يذر بزوجته الا باذنها فاذا رجل بدي يعجب لازم يأخذ ابن الزوجها هذا قمدها وكان قبل ذلك بسنتين يثبتها فراح اسمائل بكتابه الشهادة يثبت ان قبل بسنتين كان يثبت انه استعجب ليس برس طب شو اللي غيرات بيش تريد بيش تريد ما أنت؟ ويش تريد ويش تريد وعندنا ما كل شيء عندنا كل شيء عندنا كل شيء عندنا وعندنا جناب عندنا مشايخ من عارف تكلم والله صار بعد ما تشرفت هذا عارف وبعد كدة سبيه هو دارح عالذرب إنه هو لا يحبنا وذربنا كنا خير بعد كدة سبيه دخل كتير وصار <تصفيق> على ها, ها هؤلاء بمقدار شنوخنا هؤلاء صار هؤلاء القوم لا يتقولون انهم أدول مصير حتى المعنى هنالتلم عن العلم بمستلم عن النصير <تصفيق> <تصفيق> هل يقولون انهم انا في كانان في هل الانب شيء وان نحن إلا, إلا فقراء على موائد يعني ألم. لكن نتو نقول انهم لان لا الجنوعة لا ينزم هؤلاء مع العلم أنا حتى نقول نحترم في هؤلاء القوم هؤلاء الذين يوقعون على مضار يطلق بلإخوة وعلى أبناء المسلمين والمسلمين في السودان، هؤلاء لدينا شوك في خلق المسلمين، وهؤلاء كالأثري عند هؤلاء الصغار. كيف نادم على علماء؟ وما فيش في أمتنا واحد مثل ابن بلعام بن بعورة، مثل موك مثل الكل بن، أمتنا علماء، ما فيش يعلم هؤلاء الصغار. انتعم على رجالها تعرف في الكويت الكل ما في أمتنا علماء. كل هؤلاء علماء مذعومين من كل هؤلاء. فإنه من الحقيقة هؤلاء وحتى إذا جاءوا من الإسلام تكلموا عنه بالاحتقام المشايخ قال أذهب بأوروبا بعض الناس الحا يعني وألحى من ذقتل انت مالك مالك يا الله كذا ما رايش كلها الفجور اللي في بغنك ورات وألحى من ذقتل وبرم في ببجان عزيزي الحينة هذه المغرب التي يقلت قلبك كل هذا الفضر في داخل بلدك وفي داخل بيتك ما ترى رأيت فقط يريد من انه يريد اخليجي وقرأ رؤيتهم من ينطرياتكم انهم ناسم يتطهلون رأيت امرأة فقط تريد ان تتطهر فتن بسلبات الطهر والعفاس وشعب هذا يمتعد عن مواطن الخنى والزينة والمعاصي هذا رأي لا يريد ان يحضر التليفزيون متخلف لا يريد ان يسمع لقوم كلصوم متخلف لا يريد هو لا يريد ان يسمع لقوم كلصوم حتى نصيرها مع صوريين يا يا حمار يا عصريين ان نتخلى عن كل مظاهر الاسلام ان احنا غرحانة وننبس منطلونات ونحط السماسل في رجابنا وانه من سنم الى سنم ومن مرقص لمرقص ومن جيل في سماحة الاسناصية ومن شور بخالها هكذا لا يصبح انا انا احنا نحمودين السيرة ونقلين شغفاء احنا ايه نسمع؟ هكذا ما يقترينه منه والله انهم لا يتكلموا كلم عنها ما نسمعهم فقط كلمات انه امرأة محدية بمالها هذه في شاب ملتاعلين يشلحته كبيرة مش ممثقة لا عارض انت مالك ماله ما عنده مجد في البيت بهذا هو الإسلام تتنصر منهم مضمين على الإسلام في هو ولا بالحق في داخل الإسلام الآن الكفار أبغضوا الإسلام لإنه قبل ما يظهر التطرف المزعوم اللي يتدعمونه ان الغرب يبغض الإسلام قبل ما تظهر الجماعات الإسلامية وجماعات انتهاد الغرب يحاربنا أن ما ظهرت الجماعات الإسلامية هم ليش يستحلون او ليش امريكا اعقامت اسرائيل في بلادنا؟ اسلامية نظيم المزدس ما في جماعة الجهاد جماعة اسلامية ايه <تصفيق> شاك كرام هذا حتى باسترق قضية قضية دينية بعض يقول قضية مش دينية قضية سياسية يعني كي انا والله اعجب اجلس مرات اريد ان افكر بطريق التذكير حتى بطريق التفكير والناس انسجل كل شيء في الكون فور مندوح كل مظاهر مندوح انظروا الى النساء في في الاعمال انظروا الى التقدم الحضاري، أي تقدم حضاري، أنتوا شايفين؟ أنتوا شايفين أم دواب؟ اي تقدم حضاري انتو شايفين انتو شايفين الام دواب واش تقدم الحباري المندوح فهذلك هؤلاء جماعة فقد الوجه مرودة وفقد الاسلام بعضهم وقرض من الاسلام مثل ان في الاسلام نقول مثل ان اولاد ما شاهد ملخوا تهم داتا عنهم والله الماء البحر كل ما في فقرهم والله ما اليوم بفتح يوم بفتح من يوم تقول ما يمرت الصخرة ما يش الكلام اليوم فترة أيام فترة متعلقة بالمعلوم يأتي من طرواء إيش هذا إيش الشيخ حافظ الأسد يقول عن هذا الشيخ بوطي ولا كبدتي ولا مصاري بوطي لغة الشميين يقولي كل أمة أمين وأنين الأمة في زمن النبي هو أبو بعيد أنين الأمة في هذا الزمن حضرة السبب هذا الكلام في هذا الشيء ما خير فقط يقصون أن يعلن إيمان ديني وله إيمان ديني فقط يعلنها حاولت لا إله إلا الله جماعة والله ي. قال وبرب الأمة ما نجيب ونجيب ما هو نجيب والكون كل درك نجيب تسوى أطهر واحد من هؤلاء فبكرة نعم أسنان ونجيب كده يسقط وصار جهاز وانتشى أما البقية لأنه ما في جهاز أئلة أمتنا أمه الحقيقة فيها المذهب ماددي المشايخ مذهب ماددي مع الواجد بقية تستنف غير هؤلاء المشايخ نصبح وآلت الفتوان هؤلاء جماعة مع اللي معه مال ومعه مع اللي هو اللي مالي ضعيف هؤلاء لا يستطيعون يقتربون هل يحال المشايف هل يحال هؤلاء إذن؟ المسدحة بالإخوة راحي والله الشيخ لأنه كان أقسم بالله يا عبد عني كنت ذاهب من ليبيا إلى مكة إلى الجهاب فجلست في جلس في مكة وإذا الشيخ يسأل عن الجهاب لأبواني قال أنا صارت كتاية ولا ضرورة أن ترهبوا قدر الله الجهاد التشارى و في احدى المبارفات ونحن اول كنا ونحن كنا اول من اسا بفرضي سعين الجهاد لم غالب قدر الجهاد صويح اولا اولا اولا اولا اولا مجس كلامك الاول فانجي نعم عن الواقف مع الابسا وليه طريق احدى افجاب الدولة في طريق طريق الله الحق يا الله